يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وَمَن يَتَعْدَى حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسًا لا تَديري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهم فامسكوهن بمعروف فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل من وأقيم الشهادة لله وأقيم الشهادة لله ذلكم يُعَظُ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا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 قَدرا واللائي اسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان وضعنا حملهم ومن يتق الله يجعل له من امري يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وِجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُ لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن وجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا Lá اللَّهُ allahu nafsa, illa má átáha. 2. Sajjalu allahu báhda a usri yusra.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 اتقوا الله يا اولي الالباب فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يثني عليكم آيات الله رسولا يُنَو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 Allahul الذي khalaqa sab'a samawatiw wa الأرض ardi mithlahun Allahul ladhi khalaqa Allah'a ala kul şeyin qadýr lite'almu anna Allah'a ala kul şeyin qadýr وanna Allah'a